بالفضيلة الشيخ من الله مما عمت به البلوى الصور الموجودة في الكتب الدراسية <تصفيق> تقول مما عمت به البلوى الصور الموجودة في الكتب الدراسية والجرائب وبعض المنتجات والملابس فما حكم الشرع في هذه الأمور أما إن كتب الدراسية يتصور فيها أو إن ووسائل الإضاح على السبورة يرسل رياض صورة لا يجب التعليم لله الحمد يحصل بدون وسيلة محرمة فيجب على المسؤولين عن التعليم يمنعوا هذا لأنه منكر ولا مكسل الضرورة إليه تعليم ماشي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدون صور وما وماشيكنا الأمور أحسن مما نحن عليه الآن كان من قبلنا أكثر علما وإدراكا وفهما منا وهم عندهم تصوير ونحن عندنا التصوير صلنا أضعف الناس معلومات التصوير ما يقرب ولا يأخر لكنه فتنه شرق ويجب على المسئولين عن التعليم أن يمنعوا أن لا يجعلوا في وسائل التعليم والإضافة شيئا من المحرمات وهو التصوير الصور التي على العلب أو على الأشياء المنتهنة التي تطرح وتداف هذه لا قيمة لها هذه مهانة هذه مهانة ولا قيمة لها وانت ما شريت العلب والمنتجات رابطاً في الصورة واننا اشتريتها لأجل بضاعة وبعد ذلك تلقي الغلاف تلقي تلقي الصفيحة التي فيها الصورة تلقيها لأما إذا حاجه تلقاها النجابر نعم.